الحمد لله هادي العباد الرقيب على خلقه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أحمده سبحانه حمد عبد خافه ورجاه وأشكره سبحانه والشكر واجب على العبد لمولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له في جلاله وكماله وعلاه واشهد ان محمدا عبده ورسوله صفوه الخلق وافضل الهدات الى صراط الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على طريقه واتبع هداه اما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها الزاد وبها المعاد زاد مبلغ ومعاد منجح دعا إليها أسمع داع واستجاب لها خير واع فأسمع داعيها وفاز واعيها أيها الناس لئن كان شهر رمضان المبارك شهر صيام وصدقه وجود وقيام فانه كذلك شهر القران والفرقان شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان انا انزلناه في ليله القدر انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين انزل الله القران نوراً لا تُطفأ مصابيحه وسراجاً لا يخبو توقده، ومنهاجاً لا يضل نهجه وعزاً لا يهزم أنصاره فهو معدن الإيمان وينبوع العلم وبحر لا ينزفه المستنزفون وعيون لا ينضبها الماتحون جعله الله ريّاً لعطش العلماء وربيعاً لقلوب الفقهاء ودواء ليس بعد داء هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وفصل ما بيننا هو الحق ليس بالهزل بالحق أنزله الله وبالحق نزل من عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا اليه هدي الى صراط مستقيم من طلب الهدى منه اعزه الله ومن ابتغى الهدى من غيره هذله الله يرفع الله به اقواما ويضع اخرين وياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه قال عنه صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنه والحسنه بعشر امثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي إن كتاب الله عز وجل بمثابة الروح للحياة والنور للهداية فمن لم يقراه ويعمل به فما هو بحي بل هو ميت وإن تكلم أو عمل أو غدا أو راح ومن لم يؤمن به ظل ومهتدى وإن طار في السماء أو غاص في الماء أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلهم في الظلمات ليس بخارج منها إن الإنسان بلا قرآن كالحياة بلا ماء ولا هواء بل إن الإفلاس متحقق في حسه ونفسه ذلك أن القرآن هو الدواء والشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولو جعلناه قرآن أعجمي لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى شفاء للقلوب وشفاء للأبدان شفاء للمرء وأنيس كلما ضاقت أمامه مسالك الحياة وشعابها وافتقد الرائد عند الحيرة والنور عند الظلمة يجد القرآن خير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وبهاء وبه تنضبط النفس, وبه تنضبط النفس المترددة أمام الزوابع والأعاصير فلا تغرق في لجة مهالك ولربما ضاقت بالمرء الضوائق ومارت في وجدانه المخاوف ويشده ألمه فلا يجد إلا أن ينشد راحته في بضع آيات من القرآن يرددها وإذا قرأ القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا يبصرون يقرأ المسلم القرآن فإذا بالسكينة والطمأنينة يعمران قلبه وجوارحه ثم تقدم النفس بعد ذلك لا تبالي ما يحدث لها وهي تقرأ قول ربها قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وبذلك تتبخر وساوس السوء ووساوس الضعف ويظهر للنفس أن الإنسان مبتلى بالأوهام أكثر مما يبتلى بالحقائق وينهزم من داخل نفسه قبل أن تهزمه وقائع الحياة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين عباد الله لا يعرف مظلوم تواطأ الناس على ظلمه وزهدوا في إنصافه مثل القرآن فلله ما أقل عارفيه وإن أحدنا لو ذهب يبحث عن العاملين بما فيه بحق في وصدق في أغلب ما يرى ويسمع لأعياه الطلاب اتخذ الناس هذا القرآن مهجورا إلا من رحم ربي واستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير صحف ومجلات وحكايات وثقافات تموج بها الدنيا صباح مساء وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان المراه المسلم لا يعجب من مواقف كثير من الناس امام كتاب الله تعالى وقد احاط بهم الظلام من كل جانب فتخبطوا فيه خط العشرات أفلست النظم وتحطمت كثير من المجتمعات وتدهورت القوميات والعالميات وأنتنت الحريات اللادينيه المزعومة وأنتنت الحريات, اللادينية المزعومة وأنتنت, الحريات اللادينية المزعومة وانتنت الحريات اللادينيه المزعومه فالعجب كل العجب ان يكون النور بين ايديهم ثم هم يلحقون بركاب الامم الكافره في كل نهج ومسلك فلا يستطيعنا سبيلا الى الهدايه كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول والواقع ايها المسلمون والواقع ايها المسلمون ان اهل الكفر والالحاد شغلوا المسلمين عن نورهم وابعدوهم عن مصدر العزه واغروهم بطيف انوار زعموها في السياسه تارا وفي العلوم الدنيوية أخرى وثالثة في المال والقهر والجبروت ورابعة في الغزو الأخلاقي والثقافي المترجم عبر وسائل متناثرة تتلقفها أقطار المسلمين ومجتمعاتهم إلا من رحم ربي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون لقد قصر جمع من المسلمين مع كتاب ربهم حتى إن الواحد منهم ليختم القرآن كله ثم يخرج منه بمثل ما دخل فيه ما فهم من معانيه شيئاً ولقد قصر جمع من المسلمين مع القرآن حتى قصروا برهم به على أن تتقن مخارج حروفه فحسب، وتفتتح به البرامج وتغلق معقوباً بصخب وعطب من اغاني ماجنة ومشاهد مضللة ويردد في المآتم ويعلق في المجالس ويسال به المال والجاه ويعلق تميمه على الرقاب او يلصق بالصدور قال الفاروق رضي الله عنه يا ايها الناس انه اتى علي حين وانا احسب انه من قرأ القران انه انما يريد به الله وما عنده الا وقد قيل لي ان اقواما يقرؤون القران يريدون به ما عند الناس الا فاريد الله بقراءتكم واريدوه باعمالكم فلله كم من قارئ يقرا القران والقران يلعنه وكم من ظالم افاك متجبر يقرا القران فيلعن نفسه الا لعنه الله على الظالمين فنجعل لعنه الله على الكاذبين ايها المسلمون ليس شيء انفع للعبد في معاشه ومعاده واقرب الى نجاته وسعادته من تدبر القران واطاله النظر فيه وجمع الفكر على معاني اياته فانها تطلع العبد على معاني الخير والشر وعلى حال اهلهما وتريه صورة الدنيا في قلبه وتحضره بين الامم وتريه, وتريه ايام الله فيهم فيرى غرق قوم نوح ويعلم صاعقه عاد وثمود ويعرف غرق فرعون وخسف قارون بتدبر القرآن يعيش المرء, يعيش المرء مع الآخرة حتى كأنه فيها ويغيب عن الدنيا حتى كأنه خارج عنها فيصير في شان والناس في شان آخر وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون لقد أنزل الله القرآن من فوق سبع سماوات للتدبر والتعقل لا لمجرد لا لمجرد تلاوته لا لمجرد تلاوته والقلب لاغ غافل كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر أولو الالباب افلم يتدبروا القول ام جاءهم ما لم يات ابيائهم الاولين افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا افلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفالها قال الحسن البصري رحمه الله أنزل القرآن ليتدبر ويعمل به فاتخذوا تلاوته عملا عباد الله يقول الله عز وجل ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا اربع سنين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن. فما بال قلوبنا يا عباد الله؟ فما بال قلوبنا يا عباد الله؟ ما هذه القسوه عدة لوة كلام الله ما هذه الأقفال التي على القلوب مواعظ تتلى وعبر تسمع وسور تقرأ ولكنها تدخل من اليمنى وتخرج مع اليسرى من منا بكى عند قراءة الحاقه ومن ارتجف حين سمع الزلزال ومن تاب يوم أنقرأ القيامه ما هذا الران الذي على القلوب افقدت قلوبنا من حجر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 اعاذنا الله واياكم من القسوه والغفله اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب هممنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا اليك والى جناتك جنات النعيم بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم قد قلت ما قلت ان صوابا فمن الله وان خطا فمن نفسي والشيطان واستغفر الله انه كان غفارا الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد ايها الناس يقول الله جل وعلا الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ويم الله لقد كان خوف المصطفى صلى الله عليه وسلم وخشوعه وبكاؤه عند قراءه القران لا يوصف ولا يجارى فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء رواه أبو داود والترمذي وثبت عند الترمذي والحاكم على شرط البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإلى الشمس كويرت وقد قرأ عليه ابن مسعود رضي الله عنه سورة النساء فلما بلغ قول الله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فإذا عيناه تذريفان متفق عليه وقد قال مرة لعائشة رضي الله عنها يا عائشة ذريني أتعبد لربي قالت قالت قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك قالت فقام فتطهر ثم قام يسلي فقرأ القرآن ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت حقويه قالت ثم جلس فحمد الله واثنى عليه ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت حجره قالت ثم اتكأ على جنبه الأيمن ووضع يده تحت خده ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت الأرض فدخل عليه بلال فأذنه بصلاة الفجر فأذنه بصلاة الفجر وقال ما يبكيك قال لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن لم يقرأها ويل لمن ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض الآية رواه ابن حبان بإسناد جيد وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلاً أسيفاً لا يستطيع القراءة من كثره البكاء وقد خرج الفاروق رضي الله عنه ليلةً يعز فسمع قال أن يقرأ والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فقال رضي الله عنه قسم حق. ورب الكعبة وخر مغشيا عليه فحمل إلى بيته وبقي مريضا ثلاثين يوما يعوده الناس بل إن القرآن أيها المسلمون كان يصل إلى قلوب الكافرين وهم أبعد خلق الله عن الله وعن كتاب الله فهذا عتبة بن ربيعه وهو من المشركين استمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من سورة فصلت فلما قام عتبة إلى أصحابه قال بعضهم لبعض نحلف بالله نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به ثم قال لهم قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا هو بالسعر ولا بالكهانه وما كان من النجاشي وقومه حين سمعوا سورة مريم يقرأها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إلا أن فاضت أعينهم من الدمع فأنزل الله فيهم وإذا سمعوا ما أنزل للرسول الرسول ترى أعينهم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا, يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين الله أكبر هذا كلام رب البشر ادهش العقول وابكى العيون واحيا القلوب والافئده وطاطات له رؤوس اهل الكفر بل لقد أدهش, ادهش الجن وحرك البابهم حين سمعوه من المصطفى صلى الله عليه وسلم وكادوا يكونون عليه لبدا قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا أيها المسلمون ذلكم هو واقع القرآن مع الناس مؤمنهم وكافرهم انسهم وجنهم وهذا كتاب الله يتلى فيه بين أظهريكم ويسمع ومع هذا قلت العيون التي تدمع والقلوب التي تخشع عيون خلت من الدمع فهي خراب بلقع تتلى آيات الله فلالشاب منا ينتهي عن الصبوة ولا الكبير منا يلتحق بالصفوة ولقد فرطنا في كتاب ربنا في الخلوة والجلوة وصار بيننا وبين الصفاء أبعد ما بين الصفاء والمروه فلا حول ولا قوة إلا بالله هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وايه بكم ايها المؤمنون فقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الانور والجبين الازهر وارض اللهم عن خلفائه الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم آمنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال يا حي يا قيوم اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعل مواسم الخيرات لنا مربحا ومغنما واوقات البركات والنفحات لنا الى رحمتك طريقا وسلما اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم ما سالناك من خير فاعطنا وما لم نسالك فابتدينا وما قصرت عنه آمالنا من الخيرات فبلغنا سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين